أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أؤذل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين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 فلن قصّنّا عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فولائكم المفلحون ومن خفّت موازينه فولائك الذين خسروا أنفسهم فولائك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون ولقد مكّنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش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 قال خروج منها مذؤوما مذحورا لمن تبعك منهم لأمن أن أجهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما ناكما ربكم وقال ما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقَالَ سَمَعَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْنَّاصِحِينَ فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقلكما لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله ومرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد واذعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 قل إنما حرمة ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنها والإثم والبغض غير الحق وأن تشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا أجا أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقضون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 كلما أدخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرى هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ونوذوا أن تلكم الجنة ورثوها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا معوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم معوعد ربكم حقا قالوا نعم فأذنا مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدوا معهم سبيل الله ويبهونها عوجا وهم في الآخرة الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم أحجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوه لعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء أمهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب مفصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلهم يوم يأتي تأويلهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف يغشي الليل النهار يتلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 أَو عُجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن ربكم على رجل رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوهُ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَنَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يعبد آباؤنا فأتنا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 هذين أفت الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بشوء ولا تمسوها بشوء فأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خنفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَضًّا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَارْهَبُوا الْكَيدَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ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 وَإِن كَانَ طَاعِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسَلْتُ بِهِ وَطَاعِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا م وَالَّذِينَ آمَنُوا عِكَّ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالُوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الأعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد بس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء أمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمين أهل القراء إن يأتيهم بأس نبيات وهم نائمون أو أمين أهل القراء إن يأتيهم بأس نضحا وهم يلعبون أفأمموا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم أهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قصوا عليك من أمبائها ونقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا منه قبل كذلك يطبخ الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترعبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي القف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صافرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وارون قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لَوْ قَطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَوْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إلَى رَبِّنَا مُقَلِّبُونَ وَمَا تَنْقِمُونَ إِلَّا إِنَّا أَنْ أَمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا وَبَنَى أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْيِرُ بِمُوسَى وَمَمْعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأُرْسَلْنَا أَعْلَى الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْ أَلَوَالضَّفَادِعَ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ولنا ربك بما عيد عندك لأنك شفت عنا الرزق لنؤمن الن لك ولنرسلن أمعك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرزق إلى أجلهم بالغ هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 وكتابنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونها في الأرض بغير الحق وإن يروه كل آية لا يؤمنوا بها وإن يرو سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّفَقُوا مُوسَى من بَعْدَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلًا جَسَدَ له خُوَارٌ ألم يروا أنهم لا يكلمون ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولم ما سقط فيه أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولم ما رجع موسى إلى قومه غضبنا أسفا. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عليهم الخبائث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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه عدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمماء وأوحينا إلى موسى إذ قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِن قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سَنَغْفِرُ لَكُمْ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ آتِيكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ الذي غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا, فأرسلنا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ بِمَا كانوا يظلمون وَسَأَلُوهُ مَعْنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَاحِ إِذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ فَتَأْتِيَهُمْ عِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَاعِذُونَ قَوْمَ لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك الأسر والرقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم, وبلوناهم بالحسنات والسيئات فخلفا من بعدهم خلقوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يأخذ عليهم إثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 سيتزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدهم متين أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن وإلا نذيرهم مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد تقرب وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويهدرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان موسى قل إنما أعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما أعلمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنيسوع وما مسنيسوع إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها فلما أتغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَسْقَتْ دَعَاهَا إِلَى رَبِّهَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا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 إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الربه ذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأوصه لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرع وخفت ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عند رَبِّكَ لَا يسكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.